أشكر للإخوة في مكتب الدعوة هنا في الحفر حرصهم على أن نلتقي في مثل هذه الموضوعات المهمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وجهود العاملين للإسلام وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص جميعا موضوعنا أيها الاخوه في هذه الليلة موضوع يتعلق بالعقيدة والحديث عن العقيدة أيها الإخوة في الله حديث ذو شجون خاصة في عصرنا الحاضر حيث إننا نشاهد حربا شعواء على المسلمين وعلى عقيدتهم بالذات موجهة علينا قد صوبت سهامها إلينا منطلقه من مشارق الأرض ومغاربها وما هو السبب لأننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعتقد ذلك اعتقادا جازما فلأجل هذا أيها الاخوه كان حديثنا في هذه الليلة عن بعض الأخطاء الشائعة المتعلقة بالعقيدة وينبغي أن ننتبه في بادئ الأمر إلى أن هذه الأخطاء ما كانت لتكثر وتنتشر لولا أن هناك تساهلا كبيرا في تعلم العقيدة وتعليمها والمتأمل أيها الاخوه في بلاد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها يشاهد انواعا انواعا من الأخطاء لا أقول الأخطاء الصغيرة ولكن الأخطاء الكبيرة المنتشرة وتلك الأخطاء بدأت تغزونا هنا وبدأت تغزو البلد الذي ينهج ينهج مجتمع نهج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى ومن ثم كان اقتداء المسلمين في كل مكان بنا كان هذا الاقتداء يدعون إلى أن ننتبه أكثر إلى أخطائنا أيها الاخوه في الله حتى لا يطول بنا الوقت فإننا نبدأ بذكر هذه الأخطاء وقد قسمتها إلى مجموعات المجموعة الأولى أخطاء في قضايا عامة تتعلق بالعقيدة وأولها خطأ في مفهوم مدلول لا إله إلا الله فإن كثيرا من الناس يفهموا من لا إله إلا الله أنها كلمة يقولها بلسانه وينسى أن هذه الكلمة تقتضي منه أشياء وأشياء ومن أعظم هذه الأشياء التي تقتضيها كلمة التوحيد ركناها الركينان النفي والإثبات النفي بأن ينفي الإنسان أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى والإثبات بأن يصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له ومدلول هذا, ومدلول هذا إخلاص الدين لله والكفر بالطاغوت ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمذلول لا إله إلا الله هو الإيمان بالله ومذلولها أيضا هو الكفر بالطاغوت والخطأ الذي يشيع عند بعض الناس اليوم هو ظنهم أن لا إله إلا الله مقتضاها عبادة الله فقط ونقول نعم هذا هو مقتضاها وركنها الأول ولكن لها مقتضا آخر وركن لا بد منه ألا وهو الكفر بالطاغوت فلا بد من البراءه من الشرك والكفر بالطواغيث جميعا وهذه هي مله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم قد كانت لكم اسوه حسنه في إبراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهذا الخطأ الشائع مما ينبغي أن ننتبه له جيدا ثانيا ومن الأخطاء في القضايا العامة خلط في مفهوم الولاء والبراء فإن الناس إذا فتشت في أحوالهم وجدتهم خلطوا في هذا الأصل من عدة وجوه أبرزها وجهان أولهما موالاة الكفار وموالاة الكفار أيها الاخوه مناقضة لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام لأن هؤلاء الكفار مهما تعددت دياناتهم سواء كانوا وثنيين أو كتابيين فهم أعداء لنا والله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فموالاة الكفار بأي نوع من أنواع الموالاة مناقض لذلك الأصل الولاء والبراء الولاء للمؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها والبراءة من الكفار جميعا في مشارق الأرض ومغاربها والوجه الثاني من الخلط في باب الولاء والبراء هو استبدال استبدال الولاء للقبيلة أو للبلد استبدالها بعقيدة الولاء والبراء وهذا أيضا خطأ شائع فإن بعض الناس يوالي الآخرين من أجل أنه من القبيلة الفلانية أو لاجل أنه من البلد الفلاني ثم بعد ذلك لا يزن علاقاته بالناس بميزان التقوى القائم على ميزان الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله تجد الواحد من هؤلاء يأتي أو يرى أمامه شخصين، أحدهما فاسق ظال مضل والآخر مطيع عابد لله سبحانه وتعالى ثم تجده يوالي الأول لأنه من قبيلته ويتعصب له احيانا لأنه من بلدته ويعاد الثاني لأنه ليس من قبيلته أو لأنه ليس من بلدته وهذا أيها الإخوة في الله مدخل خطير خطير جدا على الإيمان لأن الإنسان إذا كان ميزانه فقط هو ميزان الجاهلية ميزان القبيلة ميزان الوطن ميزان المصلحة الشخصية أو المال واستبدل به ذلك، ال... واستبدل بميزان الولاء والبراء تلك الموازين الجاهلية فان الانسان والحاله هذه يكون على خطر عظيم بل الواجب ايها الاخوه ان يكون دائما دائما عنوان قلبك ولسانك الحب في الله والبغض في الله اذا رايت الرجل تقيا فهو اخي في الله واحبه في الله ولو كان ابعد بعيد واذا رايت الفاجر او الخالف الكافر او او الفاسق فإنني أبغضه أبغضه بغضا تاما إن كان كافرا وأبغضه على قدر معصيته إن كان فاسقا ولو كان أبي أو أخي أو أقرب الناس إليه هذا هو ميزان التوحيد هذا هو ميزان التوحيد أيها الإخوة في الله إننا نرى ونشاهد جاهليات فعلا يتعصب الإنسان فيها لبلده تعصبا جاهليا فانتبهوا أيها الإخوة الاحباب لمثل هذا ثالثا ومن الأخطاء أيضا العامة خطأ في مفهوم العبادة بحيث إن بعض الناس ظن أن مفهوم العبادة قاصر على أصول العبادة المعروفة من الصلاة والزكاة والحج والصيام ونسيه أن العبادة تشمل كل شعب الإيمان ومسائل الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة اعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إذا العبادة تشمل كل شيء تشمل أمور الحياة كلها من أولها إلى اخرها علاقاتك بالأسرة بالجيران أمورك الاقتصادية والتعليمية علاقاتك كلها بالناس جميعا علاقة المجتمع بغيره العلاقات الاقتصادية السياسية العسكرية العلمية إلى آخره كل ذلك داخل في مفهوم الشرع وهو داخل في مفهوم العبادة وإذا كان داخلا في مفهوم العبادة فمقتضاه أن ينهج فيه وأن يسلك فيه ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم إننا نشاهد بعض الناس يأتي ويقول شأنك شأنك والمسجد أي إلزم الصلاة في المسجد ودع عنك الناس هل هذا هو الإسلام؟ وهل هذا هو مفهوم العبادة التي تقوم أسها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا إن هذا أيها الاخوه ان استخدمنا مصطلحا جديدا نوع من العلمنة في مفهوم العبادة في الإسلام نوع من العلمنة تريد أن تحصر العبادة في أنواع خاصة منها وهذا خطأ يجب الانتباه له رابعا ومن المفاهيم العامه في هذا الاصل ايضا مفهوم الوسط في الدين فبعض الناس إذا راى المتمسك بدينه المحافظ على السنه قال له يا اخي لا تتشدد وكن وسطا وهو راه متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيها الاخوه من المفاهيم الخاطئة لأن معنى ذلك كأنك تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت بسنتك متشدد لماذا لم تكن وسطا يا ابا بكر أو يا عمر أو أي واحد من الصحابة رضوان الله عليهم ممن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم بها كأنك تقول له هؤلاء متشددون وكان الواجب عليهم أن يكونوا وسطا لأننا نأتي إلى ابننا أو جارنا أو أخينا فإذا رأيناه متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جئنا لنقول له هذا الكلام لا تتشدد وكن وسطا ولهذا أيها الاخوه فإننا نقول حول هذه المسألة واحد أن التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة هو الحق وهو الوسط لأنه سنة ليس فيها غلو ولا تقصير لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها أبدا غلو ولا تقصير ثم نقول ثانيا إن الوسط ورد في القرآن في مثل قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وَسَطًا والمعنى أن أمة الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الأمم كاليهود والنصارى وغيرها كما ورد الوسط أيضا في منهاج ائمه أهل السنة والجماعة وذلك حينما يقولون أهل السنة وسط بين الطوائف المنحرفة والمبتدعه فهم وسط مثلا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصل وهم وسط في باب الإيمان ومسائل الأحكام بين الوعيدية والمرجعة وهم وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية فهم وسط بين الطوائف جميعا ثم نقول, ثم نقول ثالثا أما ما يرد عند عامة الناس ونحوهم من قولهم كن وسطا في دينك فهذا فيه تفصيل فإن قصد به ترك السنن وترك التزامها في العبادات واللباس والمعاملات وغيرها فلا شك أن هذا باطل لأن, لأن الحق إنما هو التزام السنة التزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الوسط أما إن وجه إلى من غلا في السنه وجاوز الحد فيها وقصر وقيل له كن وسطا فهذا صحيح لكن له أمثلة خاصة مثل ذلك الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا لا أتزوج النساء نقول له لا تزوج فإن الرسول تزوج وكن وسطا مثل ذلك الذي قال انام قال أقوم الليل كله ولا أنام أبدا نقول له كن وسطا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء وأمثالهم أما إني اخشاكم لله وإنني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأستيقظ فمن رغب عن صمت فليس مني. ويقابل هؤلاء أولئك الذين يتركون جميع النوافل نوافل الصلاة والصيام والأذكار ويؤدي ذلك إلى تقصيرهم في الفرائض ونحوها فهذا أيضا مقصر والأول والأول قد غلا في جانب والوسط هو الصحيح. إذن هناك مفهوم خاطئ في مسألة مصطلح الوسط وهذا المفهوم الخاطئ نطبقه احيانا على بعض الناس بمنهج خاطئ وذلك حينما نأتي إلى من التزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحيته في لباسه في صلاته في أموره كلها فنأتي ونقول له لا تشدد وكن وسطا ونقول هذا مفهوم خاطئ خامسا من المفاهيم الخاطئة أيضا مصطلح أهل السنة والجماعة ومصطلح أهل السنة والجماعة في الأصل مصطلح شرعي وردت به النصوص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وهذا مفهومان ومصطلحان شرعيان ولذا كان مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلحا على كل من التزم بهما على كل من التزم بهما في تاريخ الإسلام فمتى وقع الخلط في هذا المصطلح نقول أيها الاخوه إن الخلط وقع في هذا المصطلح في بدايات الافتراق وفي بدايات القرن الرابع بشكل أخص وذلك حينما انتسب إلى أهل السنة والجماعة من ليس منه لهذا فإننا نقول إن انتساب كثير من طوائف الأشعرية أو الماتريدية إلى مصطلح أهل السنة والجماعة انتساب خاطئ ويجب أن يبين هذا المصطلح والا نعدل عنه لاجل أن هناك آخرين تسموا به فإن تسمية الباطل باسم الحق لا يمنعنا من قول الحق والتسمية به فنقول يجب التزام منهج أهل السنه والجماعة على ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى وهذا المصطلح أيها الاخوه ربما لا نجد له هنا كثير استعمال لكنه مستعمل في كثير من بلاد الإسلام بحيث يظهر لدى بعض الناس أن تلك الطوائف المبتدعة هي أهل الصنة وهم في الحقيقة عندهم مخالفات كثيرة لأهل الصنة والجماعة سادسا واخيرا من الأشياء العامة التي وقع الخلط فيها ايضا مسألة وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة أيها الاخوه ظن بعض الناس أنها مقتصرة على فئة من الناس وهم الحكام ونحن نقول إن الحكم بما أنزل الله واجب على الجميع واجب على الحكام فيما يحكمون به بين الناس ولكنه أيضا واجب على كل فرد فيما يتعلق بأعماله وأفعاله وخاصة شعوره ولهذا كان مقتضى توحيد العبادة أيها الاخوه كان هذا المقتضى قائما على كمال الذل لله أولا وكمال المحبة لله ثانيا وكمال الطاعة لله ثانيا كمال الذل وكمال المحبة وكمال الطاعة لله تبارك وتعالى كمال الطاعة مقتضاها أن تقدم طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة من سواه وأن تحكم بهما وأن تحكمهما في كل شأن من شؤونك المرأة المسلمة الشاب المسلم الأسرة المسلمة المجتمع المسلم. البلد المسلم الكل يجب عليهم أن يلتزموا طاعة الله وأن يعلموا أن هذا جزء من العقيدة الطاعة الطاعة وتحكيم شرع الله جزء أصيل من العقيدة لأن أي إنسان لو قال إنني أعبد الله وحده لا شريك له فإننا سنقول له وكيف تعبد الله على أي منهج على طريقة البوذيين أو على طريقة النصارى أو على طريقة اليهود إنك لن تستطيع أن تحقق العبودية لله وحده لا شريك له إلا حينما تلتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعالوا مثلا إلى الصلاة كيف سيصلي الإنسان إذا لم يلتزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصلاة وتفاصيلها تعالوا إلى الذكاء تعالوا إلى الصيام وإلى الحج تعالوا إلى صلة الأرحام تعالوا إلى قسمة المواريث تعالوا إلى أبواب الوصايا تعالوا إلى أبواب النكاح تعالوا وتعالوا إلى جميع شؤون الحياة كيف كيف سننظم أمورنا ونتعبد ربنا إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المجموعة الثانية اخطاء تتعلق بانواع من الشركيات ونحوها ومن اوائل هذه الاخطاء كثرة السحرة والكهنة والمشعوذين ونحوهم، ونقول ايها الاخوه ان من دلائل ضعف العقيده كثره هؤلاء كثرة هؤلاء السحرة وكون سوقهم رائجة إن هؤلاء لا يكثرون حينما تصحح العقيرة لا يكثرون حينما ينشاون في بلد يؤمنون بأن هؤلاء السحرة لا يتعلمون السحر إلا بعد الكفر بالله كما قال الله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر نعم إن هؤلاء لا يكثرون إلا حينما تضعف العقيدة بالله ويضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى لذلك فإننا نقول أيها الاخوه إن هناك أمورا يجب الانتباه إليها أولها أن الاتيان إلى السحر والمشعوذين خطر عظيم على العقيدة يخشى على صاحبها يخشى على صاحبها من الزير فيجب الحذر من هؤلاء ونقول ثانيا يجب إقامة حكم الله سبحانه وتعالى في هؤلاء السحرة وأن يبين حالهم وأن يبين الحكم فيهم والراجح فيهم عند جمهور العلماء أنهم يقتلون سواء كان قتلهم ردة أو قتلهم حده لكن قتلهم هو أقل حكم يتعلق بشانهم حتى يخلص المسلمون من شرور ثالثا أن يفضح هؤلاء وأن يبين كذبهم ودجلهم فإن هؤلاء السحرة وهؤلاء الكهان كثروا ولعبوا لعبوا بعقول الناس ولعبوا بعواطفهم فيجب والحالة هذه أن نحرص كل الحرص على بيان دجلهم وكذبهم ولقد كان ائمه الإسلام في السابق يبينون حكم الله فيهم وينفذونه ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يأمر بقتل السحره بل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهن بعض السحره منهن من قتلت بعض السحره وفي عهد الخلفاء من بعد ذلك كانوا يقومون على هؤلاء الكهنه والمشعوذين فمثلا سمع أحد الخلفاء بكاهن يدعي علم المغيبات فلما سمع به الخليفة طلبه أن يأتي إليه فلما دخل عليه والناس من حوله قال له الخليفة هل أنت تعرف مقدار أعمار الناس قال نعم إنني أعرف فقال له الخليفة أنا كم بقي من عمري فذكر له سنتين أو ثلاث سنوات قال لم يبق من عمرك إلا سنتين أو ثلاث سنوات فسأله سؤال آخر وقال له كم بقي من عمرك أمت قال بقي من عمري ثلاثون سنة وهنا كان السياف حاضرا، فقال له اقطع رقبته فلما قص رقبته تبين كذبه في الحالين دعواه أن عمره بقي فيه ثلاثون سنة وبه يتبين كذبه في ادعاه فهذا جمع بين فضحه وبيان كذبه وبين إقامة حكم الله سبحانه وتعالى في مثل هؤلاء المدعين للمؤلمات ثم نقول ثالثا اتيان الكهان ولو بدون تصديقهم لا يجوز وتصديقهم أيضا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونقول أيضا رابعا إن هؤلاء الكهنه ونحوهم مما يجب أن ينتبه إلى خطرهم وأنهم يفسدون في الأرض فسادا عظيما فإن هؤلاء ينشرون السحر وينشرون الكهامة وينشرون الشرك بالله سبحانه وتعالى ومعلوم ان السحر لا يقوم الا بعد الكفر بالله والاتيان بناقض صريح من نواقض الاسلام نسال الله السلامه والعافيه ثم نقول أيضا ايها الاخوه وهذه من الأمور المتعلقة بهذه إن بعض الناس ظن أن النشرة جائزة بجميع صورها وهذه من المفاهيم المتعلقة بالسحر والشعوذة. والنشرة أيها الإخوة هي حل السحر ونحن نقول إن النشرة قسمان حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن فيه تصديقا لهؤلاء السحره وتعزيزا لمكانتهم والاتيان إليهم لا يجوز فكيف بطلب منهم بطلب منهم شفاء بعض المرضى ونحوه أما النوع الثاني وهو شفاء السحر بالرقى والأدعية من القرآن الكريم ومن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن هذا من الرقى الجائزة أيها الاخوه إن كثيرا من الناس ابتلوا بمثل هذا فإذا أصيب أحدهم بمرض قيل له فيه سحر ثم صار يدور به على السحرة في مشارق الأرض ومغاربها ونقول إن هذا لا يجوز فلو أننا اتقينا الله سبحانه وتعالى وتعاملنا بالقراءة الشرعية فان الله سبحانه وتعالى يشفي مرضانا وانا اقول لكم لقد رايت اناسا فعلا اصيبوا بانواع من السحر ثم ان الله سبحانه وتعالى وفقهم للقراءه الشرعيه فقط فشفاهم الله سبحانه وتعالى وفيهم من منع من زوجته من طريق السحر ثم شفاه الله سبحانه وتعالى وولد له الاولاد فاتقوا الله ايها الاخوه المؤمنون في مثل هذه الشركيات الظاهره واخشوا واخشوا اليم عقابه فإن الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يخشى منه الاستدراج ثانيا ومن انواع مسائل الشركيات ايضا المشهوره شد الرحل والسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إن هذا محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثه مساجد وذكرها عليه الصلاة والسلام فمن شد الرحلة لقبر ولي أو لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فقد وقع في النهي الشديد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل إن الرسول إنما نهى عن شد الرحال إلى المساجد فلا تدخل فيها القبور نقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم شامل لجميع الأشياء المعظمة من المساجد أو المشاهد أو القبور أو غيرها ولهذا لما ذهب أحد الصحابة مسافرا في زيارة جبل الطور في سيناء ولقيه بعد رجوعه صحابي آخر قال من أين جئت؟ قال جئت من جبل الطور مع أن جبل الطور ليس فيه قبر وليس فيه مسجد فقال له لو أنني رأيتك قبل أن تذهب ما ذهبت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فينبغي أن ننتبه لهذا الخطأ لهذا الخطأ الكبير الذي بدأ حقيقة بدأ يسري إلى بعض الناس نسأل الله السلام والعافية فلا يجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا لغيره من القبور. ويدخل في هذا أيها الاخوه من الأخطاء الشائعة التبرك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو التمسح به أو السؤال عند القبر متوجها إلى القبر عند الدعاء وكل ذلك من البدع التي كثرت وشاعت وينبغي أن نحذر منها وأن نحذر منها غيرنا أيها الأخوة أما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤالها الحاجات من دون الله تبارك وتعالى فهذا شرك أكبر مخرج من الله ونقول أيضا من البدع المتعلقة بالقبور قراءة الفاتحة على الميت عند زيارة القبور وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدعه ومن بدعها أيضا الذي بدأ التشيع وشائعة أيضا في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة النساء للقبور وزيارتهن لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ومما يدخل في ذلك التبرك بالكعبة وجدرانها والتمسح بها في غير ما ورد التمسح به كالحجر الأسود من تقبيله ومسحه أو كالركن اليماني وكذلك أيضا التبرك بالآثار المتعددة في مكة والمدينة وغيرهما مثل التبرك بغار ثور أو غار حرار أو بعض الأماكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك من الأمور المبتدعه التي يجب أن نحذر منها وأن نحذر إخواننا المسلمين منها ثالثا ومن الأمور المتعلقة أيضا ومن الأمور والبدع الشائعة المتعلقة بالشركيات ونحوها اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور. وهذا يا أيها الاخوه بدأ ينتشر بين الصوفية هو منتشر بين الصوفيه لكن بدأ ينتشر عندنا ممن ينتحل مذهب الصوفية ويعتقد هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نور إلهي تقلب في الأصلاب ثم يحتجون لذلك بقصة موضوعة مكذوبة وإن وردت في سيرة ابن هشام إلا أنها قصة غير صحيحة وهي أن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جبينه نور ثم تقول القصة إن بغيا من البغايا في مكة أرادته لنفسها فآبى عليها ثم إنه دخل على زوجته آمنة فلما اتاها لقيته تلك المرأة البغي بعد أيام فدعاها لنفسها فقالت له لا أريدك. قال لها ولما؟ قالت له لأنني كنت رأيت على جبينك نور. فأر نورا. فاردت فأردت أن يكون هذا النور فيّ. وإن النور قد زال الآن. فيزعم هؤلاء أن الرسول نور تقلب في الأصل، وأنه كان في جبين رسول الل... في جبين عبد الله والد رسول الله. ثم انتقل هذا النور إلى بطن أمه امنه ثم خرج إلى الدنيا ونقول هذا كله غير صحيح بل النبي صلى الله عليه وسلم بشر بشر ولد كما يولد صحيح حدثت عند ولادته إرهاصات لكنه بشر من البشر عليه الصلاة والسلام وما يقوله الصوفية في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه نور شبيه شبيه بقولة النصارى في المسيح التي أدت بهم إلى عبادة المسيح من دون الله تبارك وتعالى ونقول أيضا إن كثيرا من هؤلاء الصوفية أدى بهم قولهم هذا إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله والزعم بأنه يحضر بنفسه يحضر بنفسه الموالد وكل ذلك وكل ذلك من الباطل فيا أيها الإخوة احذروا هذه البدع التي نخشى أن تغزونا ونقول إنما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق معروفة والواجب طاعته صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه بلا إفراط ولا تفريق فقولوا عبد الله ورسوله نعم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عبد فقولوا عبد الله وليس عبدا فقط ولكنه رسول الله فهو عبد وهذا حق وهو رسول الله تجب طاعته صلى الله عليه وسلم وهذا هو المنهج الوسط وليس هذا في الحقيقة موطن تفصيل هذه المسألة رابعا من الأمور الخطيرة ايضا والشائعة والتي يجب الانتباه إليها الاستهزاء بالدين وبالملتزمين وأقول أيها الاخوه من المؤسف جدا أن هذا شائع بين كثير من الناس شائع بينهم أن يستهزوا بشعائر الإسلام كاللحية أو الصلاة أو الصيام أو غير ذلك من الشعائر وأحيانا يستهزئون بالملتزمين بهذه السنن أو الواجب ولهذا نقول أيها الاخوه إن هذا باب خطير جدا لأنه قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر بل الاستهزاء بالله أو بالإسلام أو بشريعة من الشرائع كفر بالله تبارك وتعالى والله تعالى يقول عن أولئك الذين سخروا من الرسول ومن أصحابه ولئن سألتهم ليقولن إن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فيا أيها الاخوه احذروا من هذا حذرا شديدا فإن الاستهزاء كفر ولو كان على سبيل المزاح أو إضحاك القول قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون احذروا عباد الله من هذا أما بالنسبة للاستهزاء بالملتزمين بالدين فإنه مزلق خطر لأنه يخشى أن يكون هذا لكراهيته ملتزم به أولئك من شعائر الإسلام ولذلك نقول إن من استهزأ بأحد الملتزمين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان استهزاؤه لأجل ما تمثل به من شريعة فإن هذا استهزاء بالشريعة والاستهزاء بالشريعة كفر أما إذا كان الاستهزاء بأشخاصهم فقط بقطع النظر عن الشريعة التي التزموها فهذا مزلق خطر ونوع نفاق يخشى على صاحبه خامسا ومن الأخطاء الشائعه ايضا توهموا أن العلم الحديث قد يعارض نصوصا من القرآن ونقول إن مما يجب أن يعتقده المؤمن أن ما في القرآن العظيم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيحة حق لأنه من عند علام الغيوب وأنه لا يمكن أن يتعارض شيء من ذلك مع أي خبر أو علم حديث هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها وأن نصدق بها بعض الناس احيانا بعض الناس أحيانا يحدث عنده نوع من الوهم فيعترف ويأتي ويقول كيف تقولون إن الله يعلم ما في الأرحام ثم إنه الآن يعرف الطبيب عن طريق الآلات الذكر أو الأنثى في حالات الحمل الأخيرة ونحن نقول أيها الإخوة إن الجواب على هذه المسألة وما هي إلا مثال فقط سهل ويسير لذا فإننا نقول أولا قول الله تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام عام يشمل ولادته في بطن أمه ويشمل عمره ويشمل عمله ويشمل رزقه ويشمل حاله في الدنيا وهل هو شقي أو سعيد؟ ولهذا فإن هذه هي الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من حديث ابن مسعود حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مضى على النطفة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن, أمي في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوماً مثل ذلك علقة ثم أربعين يوماً ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي او سعيد وشقي أو سعيد فنقول إن هذه الأمور هي الواردة وهي التي يفسر بها مدلول قول الله تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام مع أن معرفة كونه ذكرا أو انثى مع أن كون ذك... كون كونه ذكرا أو أنثى داخل في باب قدر الله سبحانه وتعالى السابق لذلك فإننا نقول إن معرفه كونه ذكرا أو أنثى لا يكون إلا بعد تخليقه وهذا لا إشكال فيه فإذا كان بعد تخليقه فهذا لا إشكال فيه لأن كون الطبيب يراه من فوق مثل ما لو شق البطن وأخرج الولد إن الولد قد تخلق فإذا كان قد تخلق فهو معروف بأنه ذكر أو أنثى لهذا فإننا نقول هل تعرفون كونه ذكراً أو أنثى هل تعرفون كونه, كونه ذكراً أو أنثى قبل تشكيل خلق الإنسان إنهم لا يستطيعون معرفة ذلك فإذا ما عرفوه بعد تخليقه واكتمال نموه وقرب خروجه من بطن امه فنقول إن هذا صار بعد ما غرف فلا تعارض بينهما والطاجب على العبد أن يعلم أن نصوص القرآن الصريحة وأن نصوص الأحاديث الصحيحة لا يمكن أن تتعارض مع العلم الحديث ولا مع غيره لأنها حق لا شك فيه والكل من الله سبحانه وتعالى امرا وتنزيلا وخلق وتقليراً المجموعة الثالثة أيها الاخوه من الأخطاء الشائعة أخطاء تتعلق بالرق والتمائم ونحوها وأقول أول هذه الأخطاء ما يتعلق بالقراء فإن كثرة القراء والطريقة التي يقرأ بها بعضهم تحولت من قراءة شرعية مشروعة إلى قراءة بدعيه فهذا التجمع الكبير واختلاط الرجال بالنساء ثم الاعتقاد بأن هذا القارئ نفسه يشفي وينفع، ثم بعد ذلك ما يقع من أمور أخرى نقول إن هذه يخشى على أصحابها فينبغي الانتباه إلى ذلك أيها الإخوة في الله. ثانيا التمائم من القرآن ونقول إن التميمة إذا لم تكن من القرآن بأن كانت من خرز أو آلات معدنية أو غيرها فهذه من التمائم المحرفة المحرمة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهيا شديدا كما وردت في ذلك الحال إنما بقي في هذه المسائل بقية وهي التميمة إذا كانت من القرآن فإن بعض الناس يأتي ويكتب آيات من القرآن الكريم ثم يعلقها على صدر الصبي أو على ظهره. ونحن نقول إن الصحيح أن هذه لا تجوز لأمور أولها أن هذه بدعه لم تكن معروفة لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيها أن هذه تؤدي إلى التمائم المحرفة المحرمة لأن من تساهل بها تساهل بغيرها من التمائم التي اتفق العلماء على تحريمها ونقول ثالثا إن هذا يؤدي إلى امتهان القرآن ودخوله في دورات المياه وأحياناً وصول البول أو نحوه إلى التميمة وخاصة عند الأطفال فينبغي أن نعلم حكم ذلك وأن نبتعد عنه جزاكم الله خير ثالثاً ومن الأمور الشائعه أيضاً قول الإنسان بعد حدوث أمر يكرهه لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا ونقول إن هذا الاعتراض محرم لأنه اعتراض على القدر والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيء وبعض الناس إذا أصابه مكروه أو حدث له شيء يأتي ويتحسر ويقول لو أنني فعلت كذا لكان كذا ونحو ذلك ونقول إن هذه إن هذه بدعة ويجب الانتباه إلى منعها لأنها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى وقد يسأل ثالث ويقول وهل معنى ذلك أن استخدام لو في جميع الأمور ممنوع نقول في الجواب فيه تفصيله فنقول أولا إذا قصد بلو مجرد الخبر كأن يقول لو أتيتني لأكرمت أو لو علمت بوجودك لزرتك فنقول هذا ما فيه شيء لأنه من باب الإخبار ثانيا إذا قصد به التمني في أمر مشروع كأن يقول لو كان لي عندي قدرة لحججت هذا العام أو لحججت العام الماضي مثل ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر رجلين أحدهما رجل آتاه الله مالا فهو يوثقه في سبيل الله ورجل آخر لم ياته الله مالا لكنه يقول لو كان بي مثل مال فلان لفعلت مثل فعله قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. فهذا في أمر مشروع مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي لما ساق الهدي في حجته وبقي قارنا عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بالتمتع وقالوا له وانت يا رسول الله قال لو استقبلت من عمري ما استدرت ما سقت الهدي ولجعلتها الله فهذا تمن في أمر مشهور أما النوع الثالث فهو لا سبق بيانه التحسر على أمر قد مضى اعتراضا على مقدور فهذا هو الذي يمنع منه رابعا من الأمور الشائعة التي يجب الانتباه إليها التشاؤم بشهر صفر وهذا أيها الاخوه منتشر حتى إن بعض الناس لا يتزوجون في هذا الشهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا عدوى ولا طيره ولا هامة ولا صفر وصفر هنا عند كثير من الشراح المقصود به شهر صفر وهذا هو الراجح فلا يجوز التشاؤم بهذا الشهر بل هذا الشهر مثل غيره من الشهور نتزوج فيه ونسافر ولا نتشاؤم فيه فانتبهوا لهذا جزاكم الله خير خامسا ومن الأخطاء أيضا الشائعة التفاؤل من المصحف أو التشاؤم وذلك بأن يفتح المصحف فيقرأ أول آية من النصحة أول آية من الصبحة فإذا قرأ آية فيها خير تفاء، وإذا قرأ آية فيها عذاب أو نا أو نحو ذلك تشاء ونقول إن هذا, إن هذا لا ينبغي فإنه شبيه بالاستقسام بالأذلام سادسا ومن الأخطاء الشائعة أيضا التعلق بالأسباب من دون الله تبارك وتعالى وهذا أيها الاخوه له أمثلة من أمثلته التعلق بالأسباب في وقت الخوف الشيء والظن بأن هذه الأسباب تحمي ونحن نقول اخذ بالأسباب جائز لكن التعلق بها من دون الله تبارك وتعالى هو المنهي عنه ثانيا من الأمثلة تعلق الموظف بالوظيفة وظنه أنها هي وسيلة الرزق وهذا أيضا تعلق غير صحيح بل الوظيفة ما هي إلا وسيلة من الوسائل فقط ثالثا ظن بعض الناس أن تحصينه لبيته أو لنحو ذلك يحميه من العدو ونقول إن هذا أيضا من الأسباب فقط أما التعلق بالأسباب لوحدها فهذا من الأمور التي لا تجوز ولهذا فإننا نقول أيها الاخوه إن التعلق بالأسباب له حالة الحالة الأولى أن ينظر إلى الأسباب التي هي أسباب صحيحة أوجدها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة فإذا نظر إليها مع اعتماده في الأصل على الله تبارك وتعالى واعتقاده أن فاعل الأسباب والمسببات هو الله تبارك وتعالى وأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة فهذا لا شيء فإن الإنسان يفعل الأسباب يبتعد عن الحفرة وهذا فعل للسبب. يغلق بابه وهذا فعل للسبب. فهذه أسباب نفعلها لكن مع اعتقادنا واعتمادنا وتوكلنا على الله تعالى ثانيا من حالات الأسباب أن يتعلق قلبه بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى مثل ضمن البعض أن أصحاب القبور قد يشفون المريض أو يقضون الحاجات أو نحو وهذا أيها الاخوه شرك أكبر مخرج من المله. الثالث من الحال أن يعتمد على سبب, على سبب شرعي صحيح لكنه يغفل عن مسبب ذلك وهو الله سبحانه وتعالى فهذا فيه نوع شرك لكن لا يخرج من الملة والواجب الحذر منه الواجب الحذر منها. سابعا ومن الامور أيضا والاخطاء الشائعه ظن بعض الناس انه لا حاجه الى الدعاء فان بعض الناس يقول ما دام الامر مقدرا فلا حاجه الى الدعاء فلا حاجه الى الدعاء ونقول ان هذا خطأ منتشر خطا منتشر فان الدعاء من جمله الاسباب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء ومعناه أن الدعاء من جملة الأسباب فقد يرد الله عن العبد مصيبة بسبب الدعاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من عبد أو ما من رجل يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال إما أن يستجيب دعاءه وإما أن يرد, عن أو أن يرد عنه من الشر مثله وإما أن يدخر له ذلك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامه قالوا يا رسول الله إذن نكثر الدعاء قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إذن أيها الاخوه الدعاء عبادة ونحن مأمورون بالدعاء دائما والدعاء من جملة الأسفل لذلك فإن الذي يأتي ويقول إذا كان المكتوب سيأتي دعوت أو لم ندعو نقول إن دعاءك أيضا مقدر ومكتوب مكتوب فإذا كنت قد أمرت به فدع الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى قد يكون قد قدر أن يزيل عنك تلك المصيبة بسبب الدعاء فينبغي للعبد أن يعلم ذلك وأن يدعو الله وأن يكثر من الدعاء وأن يعلم أنه لا يخسر أبدا في الدعاء فالدعاء اولا عباده وقربه إلى الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ثم أيضا إنك لن تخسر أبدا ولو دعوت ليلا ونهارا إما أن يستجيب الله دعاءك أو يرد عنك من المصائب مثلها أو أن الله يدخر لك ذلك أجرا وثوابا عنده يوم القيامة ثامنا ومن الأخطاء العقدية الشائعة أيضا الخوف الشديد من العين ونحن نقول إن هذا منتشر حتى إن بعض الناس صار يأخذ من أثر كل من زاره وبعض الناس تحول عنده إلى وسوسة بحيث إنه صار يختفي من أعين الناس أو يخفي أولاده من أعين الناس خوفا من العين ونقول هذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى بل إن بعض الناس إذا جاءه واحد وهو يأكل طعاما رمى قطعة من الطعام في الأرض ظاما أن ذلك من أجل العين وهذه كلها ايها الاخوه من الأخطاء الشائعه ونحن نقول في ذلك العين حق لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ثانيا هناك رقية شرعية عن العين منها القراءة كما قال صلى الله عليه وسلم لا رؤية إلا من عين أو حما ومنها أيضا الأخذ من الآثار بالاستغفال من اعضائه ونحو ذلك أما التعدي في ذلك بحيث يصل إلى الأخذ من بوله أو نحو ذلك فنقول إن هذا ليس له أصل أما من رمى قطعة من الأكل ونحوه فنقول إن هذا باطل لا دليل عليه بل هو إتلاف للطعام بلا دليل وهو وسوسة ينبغي أن يبتعد العبد عنها القسم الرابع أيها الاخوه أخطاء تتعلق بالألفاظ ونحوها ونحن نشير إليها بسرعة لأن الزمن أخذ يعخذنا أولاً صب الزمان وصب الدهر وهذا يكثر عند الشعراء وعند غيرهم حتى ان بعض الناس يقول تسلط علينا الدهر وبعضهم يقول الزمان غدار ونحن ذلك من العبارات ونحن نقول ايها الاخوه نقول ايها الاخوه ان هذا يحتاج الى تفصيل وبيان فاذا جاء الأمر على طريقة الاخبار المحل مثل أن يقول الإنسان هذا اليوم حار أو يقول اليوم بارد برده شديد، أو نحو ذلك فنقول إن هذا من باب الخبر وهو جائز مثل قول لوط عليه الصلاة والسلام لما جاءه قومه يهرعون إليه يريدون السوء قال هذا يوم عصيب فوصف اليوم بأنه عصيب الثاني أن يسب الدهر على أن الدهر هو الفاعل لهذه المصائب أو أن الزمان هو الفاعل لها فنقول إن هذا قد يرفع أو قد يرتفع بصاحبه إلى نوع من الشرك الأكبر الثالث أن يسب الزمن أو الدهر مع اعتقاده أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى فنقول إن هذا منهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى يؤذين ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار فينبغي أن نستفيد عن هذه الفكرة ثانيا المقالة المشهورة أن المادة لا تفنى ولا تستحدث وهذه نجدها أحيانا عند طلاب المدارس في دروس الكيمياء ونحوها والفيزياء ونحوها ونحن نقول إن هذا باطل بل إن الموجودات كلها كانت عدما ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى فالقول بأنها لا تستحدث غير صحيح بل الماديات كلها كانت عدما ثم أحدثها الله. ثم نقول أيضا ثانيا إنها قابلة للفناء والعدم قابلة للفناء والعدم لأن كل ما قبل الحدوث فهو قابل للعذاب ومن هنا أيها الاخوه نقول إن هذه المخلوقات ستفنى ثم يحييها الله ويبعثها من جديد مرة أخرى أما بقاء الجنة ونعيمها وأهلها ودوامهم أبداً آباد وبقاء النار وعذابها وأهلها أبداً آباد فإننا نقول ليس دوامها لذاتها وإنما دوامها بإدامة الله سبحانه وتعالى لها أما ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو قابل للحدوث والعدم ثالثا من الأمور والاخطاء الشائعة في الألفاظ وليست في الألفاظ لوحدها لكنها أيضا تكثر في اللفظ قول كثير من الناس التقوى ها هنا. ونقول إن هذه كلمة حق أريد بها باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها لكن متى قالها؟ قالها عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أصحابه التمسك باداب الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه ثم قال صلى الله عليه وسلم ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب مرء من الشر أن يحقر, أن, يحقر أن, يحقر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإخوانه أين أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ أوردها في أمور تتعلق بالمعامل ونحن نأتي للإنسان ونقول له يا أخي اتق الله التزم السنة اتق الله ارفع ثوبك قليلا اتق الله أطلق لحيتك لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نقول له ذلك فيأتي ويقول يا أخي بسيطة بسيطة التقوى ها هو التقوى ها هنا نقول أيها الأخ الكريم نعم التقوى ها هنا ولو كانت ها هنا لخشعت جوارحك نعم لو كانت التقوى ها هنا لتحولت التقوى إلى عمل كما تحول التقوى المؤمنين الصادقين إلى عمل فانتبه يا أخي ولا تقل هذه الكلمة فإنه يخشى عليك من إطلاق مثل هذه العبارات الرابع اشتهار بعض الأسماء التي ينبغي تغييرها وتبديلها وسأذكر نماذج صغيرة منها مثل اسم إيمان وأبرار وملاك ونحوها ونقول إن هذه الأسماء التي فيها تزكية ينبغي تغييرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ما كما في الصحيحين وغيرهما أكثر من مرة أنه غير اسم برة فسماها مرة زينب ومرة سماها جوير فإيمان فيه تزكية أشد من برة فينبغي تغيير مثل هذا الاسم ومن العبارات أيضا المشهورة قول بعضهم حينما يجيب من يطرق عليه أو يتصل به بالتلفون يرفع السماعة ويقول خير يا طير خير يا طير وهذه في الحقيقة منتشرة عند كثير من الناس ونحن نقول إن هذا, إن هذا خطأ لأن قوله خير يا طير هو من باب التطير ومعلوم أنه كان في الجاهلية وفي غير الجاهلية كان عندهم التطير بالطيور سواء كان التطير بأنواع منها مثل إذا وقعت على بيته بومة تطير منها أو التطير بطيرانها من حوله فإن بعضهم إذا أراد أن يسافر وجاءت الطيور عن يمينه مضى وإن جاءت عن يساره لم يسافر فنقول إن مثل هذه الكلمة مبنية على هذا فينبغي الابتعاد عنها. سادسا ومن الأمور أيضا أنواع من الحلف بغير الله تبارك وتعالى ينبغي أن نتجنبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو مثل الحلف بالذمة والحلف بالنبي والحياة الإنسان والحلف بشرفه ونقول هذه كلها منكرات وحلف بغير الله سبحانه وتعالى يجب الابتعاد عنها ونقول ايضا سابعا هناك ألفاظ أخرى اخرى منتشره منها قول بعضهم احتراما لبعض ادام الله ايامك ونقول هذا لا يجوز لانه ما في احد دائم ما في أحد داي فاما اردت ان تقول فقل اطال الله بقاءك وحسدك فقل اطال الله بقاءك على طاعته لكن ان تقول ادام الله ايامك لا لا هناك حد دائم أيضا من العبارات قول بعضهم لما يسأل عن حاله يقول الله يسأل عن حاله ونقول لا يجوز لأنها توحي بأن الله لا يعلم عن حاله فيسأل عنها، فينبغي الابتعاد عن هذا ومن العبارات ايضا قول بعضهم شاءت الأقدار شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا ونحن نقول هذا خطأ لأن الظروف او الأقدار لا تشاء وانما من بيد الله تبارك وتعالى ومن العبارات أيضا قول بعضهم لضيفه وجه الله تاكن وجه الله الا تاكن ونقول هذا لا يجوز لأن هذا استشفاء بالله استشفاء بالله على المخلوق ولا يجوز الاستشفاء بالله على المخلوق فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يستشفع به بمخلوق فانتبهوا أيها الاخوه لهذا ومن الأخطاء الشائعة فإضاء هذا ثامنا ما نشاهده أحيانا في بعض البرامج المدرسية من نوع من الضحك في أمثلة في الدعاء مثل تندر بعضهم وقولهم مثلا إن بعض المدرسين يدعو الله على حسب تخصصه في مادته فيأتي مدرس اللغة ويقول اللهم اجعلني فاعلا للخير منتصبا له إلى آخر أو يأتي مدرس الرياضيات اجعلني مستقيما ولا تجعلني في زاوية من الظلال أو يأتي مدرس مثلا الجيولوجيا يقول اللهم اجعلني فخرة إلى آخر العبارات نقول إن دعاء الله سبحانه وتعالى هو قرب إلى الله وخضوع وتذلل لله وهو مقام خوف ورجاء فالهزل فيه ممنوع ثم نقول ذلك إن بعض هذه الادعيه فيه اعتداء في الدعاء مثل لما يأتي ويقول اللهم اجعلني بركانا في الحق يعني عبارة فيها في فيها نوع اعتداء فينبغي اجتناب هذه الأشياء ثم نقول أيضا من هذه من البدع التي قول بعضهم إنه لا يجوز السؤال بأين الله ونحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وقال لها أين الله فقالت في السماء فإن بعض الناس ينكر على السائل وهؤلاء الذين ينكرون على السائل بناء على أن مذهبهم على أن مذهبهم عدم الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه فهم يقولون إن الله في كل مكان ونقول إن هذا ضلال إن هذا ضلال مبين بل الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الأدلة الكثيرة جدا فعلى العرش استوى على العرش استوى في العلو تبارك وتعالى ونحن نقول إن الله في السماء على العرش استوى بائن من خلقه تبارك وتعالى ومن هنا فلا ينبغي الإنكار على من سأل مثل هذا السؤال أو بين هذا البيان لأنها من الأمور الفطرية التي يفطر عليها الجميع أيها الاخوه وأقول في الخاتمة هناك أيضا أمور أخرى من الأخطاء الشائعة وأشير إليها ومنها التشبه بالكفار والتشبه بالكفار أيها إخوة خطر عظيم ينبغي الانتباه اليه ويفرق بين العادات المنتشرة عند جميع الناس وبين العادات التي تميز بها الكفار فما تميز به الكفار فهو الذي ينهى عنه وفي المسألة تفصيل ليس هذا موضعه كذلك أيضا من الأخطاء الشائعة استقدام الكفار إلى جزيرة العرب لغير ضرورة وبعض أصحاب الشركات هداهم الله يفضل الكفار على المسلمين ونقول إن هذا مرتكب لخطا وإن هذا خطر عظيم فيه خطر عظيم على دينه فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر أيها الإخوة في الله هذه خلاصات سريعة لأنواع من الأخطاء الشائعة في العقيدة أسأل الله سبحانه وتعالى أي يجعلني وإياكم هداه مهتدين وأن يبصرنا بالعقيدة الصحيحة وأن يدلنا عليها دائما وأن يبعد عنا كل عقيدة شانئة أو كل لفظ أو تصرف لا يرضي الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة اللهم إنا نسألك الثبات على ذلك إلى أن نلقاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين ننتقل بعد هذا الى الاسئله يكون ما الفرق بين الشرك والكفر الفرق بينهما عموما بينهما وخصوصا فكل شرك فهو كفر لكن ليس كل كفر شركا لان الشرك معناه اعتقاد شريك مع الله في ربوبية أو إلهية أما الكفر فقد يكون بالشرك وقد يكون بالجحود وغيره لذا نقول إن الشرك أخص والكفر أعم فكل كفر فهو شرك وليس كل شرك كفرا ثم يقول من طرق حل السحر معرفة مكان السحر فكيف نعرف مكان السحر نقول إذا أمكن معرفته بطريقة شرعية ليس فيها منكر فإن هو الحالة هذه يسعى في إزالة هذا السحر أما إذا لم نعلم ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء فيجب أن نؤمن بأن هذا السحر له شد وكما أشرنا في أثناء المحاضرة فإن الرقية الشرعية مع اليقين الصادق مزيلة بإذن الله تبارك وتعالى لهذا السحر والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهود أزال الله سحره بالمعوذتين يقول لدينا مجموعة من الرافضة المدرسين فنحن نتقابل معهم ونخالطهم ونحن نملك دعوتهم فما رأيكم هل نكلمهم ونسلم عليهم وما رأي في التعامل معهم نقول أما إذا كان هؤلاء يقولون نحن رافضة جعفرية ونعتقد اعتقاد الجعفرية فإن هؤلاء ينتهي بهم أو تنتهي بهم مقالتهم الى الكفر بالله فيعاملون معاملة الكفار فلا يبداون بالسلام أما بالنسبة لدعوتهم فإن الكفار وغير الكفار يدعون, من يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ونقول إذا أمكن دعوة هؤلاء فإن من دعاه إلى الله تبارك وتعالى فهو مأجور وأجره عظيم إن شاء الله تعالى ما رأيكم في من يسافر إلى منطقة أخرى كي يصلي مع الشيخ الفلاني لأن صوته حسن وقد يكون الشيخ في منطقة نقول ما أرى السفر ما أرى السفر لأجل القضاء لكن كونه يركب سيارته لاجل أن يصلي مع من صوته حسن القراءة نقول هذا ليس فيه شيء أما أن يسافر فقط لاجل أن يستمع قراءته أنا أقول يخشى فيه يخشى فيه من الفكرة علم بأن السفر لطلب العلم أو السفر بأن تقرأ عليه القرآن وتتعلم عليه القرآن أو السفر للتجارة أو غير ذلك كل هذه من الأمور المعروفة المعروفة بأن السفر إليها جائز بل مشروع وتعلمون قصة الرجل الذي سافر ليزور في الله فغفر الله سبحانه وتعالى له فالامور الشرعية يسافر لها الإنسان أما أن يسافر لمكان أو لمشهد أو لشخص لأجل تعظيمه هو فهذا هو الداخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم شين قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد وهذا يسأل نفس السؤال يقول هل يجوز شد الرحال أي السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بقصد العبادة وإنما بقصد السياحة والتمشي سواء داخل المملكه أو خارجها والله نقول إن الأصل في هذه الأشياء الجواز إذا لم يترتب عليها منكرات إذا لم يترتب عليها منكرات لكنها حقيقة ليست من صفات الناس الذين يحافظون على أوقاتهم ولذا فإنني أقول إن الذي يريد أن يسافر لسياحة لماذا لا تجعلها سفر دعوة وسياحة فتكون مأجورا على ذلك وهكذا أما أن يسافر الإنسان للسياحة لمجرد السياحة فإن عند المسلم من المهام, من المهام الكثيرة والواجبات الكثيرة ما يجب أن يقضي أوقاته فيها وفق الله الجميل ما يحبها. يقول ما رأيكم في الذي يرفض الرقية الشرعية ويقول إنه يريد أن يكون من الذين يدخلون الجنة مع السبعين ألفا يا السائل أقول السبعون هذا خطأ مع السبعين ألفا الذين ذكرهم الرسول, ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم يدخلون جنة بلا حساب أفيدونا نقول من كان عنده إيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى فله ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات هؤلاء انهم الذين لا يسترقون انهم الذين لا يسترقون اي لا يطلبون من احد ان يرقىهم فمن استطاع ذلك فله ان يفعل وهو من تمام التوكل مع العلم بان الرقيه جائزه بقي ملحوظه اقولها لهذا الاخ اذا كنت ممن إذا أصابه مرض أو نحو ذلك تحسر وبدأ يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك فإننا نقول الأولى لك أن تطلب الرقى وتطلب الطرق. أما إذا كنت ترى من إيمانك وقوة إيمانك الصبر والاحتمال والرضا بقضاء الله وقدر فنقول نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق وما فعلته جائز يقول نريد تعلم العقيدة فما هي الكتب التي تنصحون بها الحقيقة الكتب التي ننصح بها كثيرة لكن أذكر منها نماذج أولها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه فتح المجيد أو غيره من الشروح وهذا الكتاب يا أيها الاخوه ينبغي أن يدرس في كل مسجد ينبغي أن يدرس في كل مسجد حتى نعلم صبياننا ونساءنا وعوامنا العقيدة نقول دائما نحن عندنا عقيدة عقيدتنا سليمه ثم نجد أيها الإخوة نجد الشقوق نعم والله نجد شقوقا كثيرة لهذه القربة فالواجب علينا أيها الاخوه أن نحرص على تعليم الناس هذه العقيدة وتفهيمهم إياه حتى ولو قلنا إن عقيدتهم سليمة تحتاج الى تفهيم وإلى تعليم وإلى تذكير ومن الكتب ايضا كشف الشبهات ومن الكتب أيضا التي ننصح بها العقيدة الواسطية لابن تيمية مع شروحها ومن الكتب أيضا التي ننصح بها وهو كتاب جيد يقوم على طريقة السؤال والجواب كتاب للشيخ حافظ حكم اسمه أعلام السنة المنشورة وطبع أيضا باسم مئتين سؤال في العقيدة وهو كتاب جميل جدا أنصح بقراءته. ومن الكتب أيضا التي ننصح بها معارج القبول للشيخ حافظ حكم وشرح الفحاوية وغيرها من الكتب لكن ذكرتها بالتدريج حسب المستويات ما رأيك في من يقول ان تعلم علم العقيد غير مهم لأنه لا يوجد عندنا قبور نقول سامحك الله يا من تقول هذا هل من شرط الشركيات أن توجد القبور لا إن دعاء غير الله سبحانه وتعالى يوجد ولو بدون قبور ثم إنا نقول ما رأيك بأنه يخشى أن تغزونا القبر وأن تغزونا المشاهد فلماذا لا نعلم الناس العقيدة ونحصنهم منها خاصة وأن كثيراً من, من يعيش في هذه البلاد هم وافدون من بلاد كثيرة فيجب تعليم الناس جميعاً العقيده وتدريسهم إياه وتحصين الجميع بهذه العقيدة الصافية هذا السائل يقول نسمع من البعض من يقول إن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوه كبيرا فماذا نرد عليهم وقد وضحنا لهم أن الله مستو على عرفه فوق السماوات وهو يصر على رأيه والله يا أخي مثل هذا ينبغي مناقشته بهدوء وأن تعطيه بعض الكتب التي ناقشت هذه المسألة مثل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية فإنه مفيد جدا لمثل هذا الرجل فأعطه الكتاب الفتوى الحموميذ لابن تيميه وقل له يا أخي اقرأ هذا الكتاب فقط اقرأه قراءة متفهم، متبصر، فستجد الحق إن شاء الله تبارك وتعالى وذكره بالأدلة الأخرى الكثيرة وذكره بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متعدده ذكره بالأدلة نعم الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى الصواب يقول هل يجوز الغسل من الجنابه في دورات المياه من دون ان يذكر اسم الله نقول هذا فيه قولان للعلماء من العلماء من يقول يذكر الله ولو داخل الدورة ومن العلماء من يقول لا يجوز ذكر الله داخل الدورة فنقول لهذا قبل أن تدخل الدورة الله. قبل أن تدخل الدورة للوضوء أو للغسل اذكر الله سبحانه يقول أنا شاب ملتزم والحمد لله والمشكلة أنني أحضر عمالا عمالا كفارا نعم أحضر عامل أو عمال كافر نعم أحضر عمالا كفارا يجب عليك التوبة من الله توبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتم لهؤلاء عقدهم ثم تنهي عقدهم وتستبدل بهم مسلمين فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك في تجارتك اعلم يا أخي أن ريالا تأخذه من خير وبطريق شرعي أفضل والله لك من الملايين تأخذها بطرق محرمه خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا شديدا عن استخدام الكفار إلى جزيرة العرب وقال عليه الصلاه والسلام قبل موته وهو في مرض الموت أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ونحن نقول لا يجوز استخدامهم الا لضروره قصوى كما كان الصحابه والسلف يفعلونها الا لضروره اما ان يستخدمهم بدون ضروره فنقول ان هذا باب شر يتحمل وزره كل من يسره وانت يا اخي يا من تستخدم العمال الكفار انت لك نصيب من هذا الوزر فتب الى الله واستغفر كيف يحقق المسلم التوحيد حقا وما آثار وعلامات تحقيقه والله يا اخي يحقق المسلم التوحيد بأنواع من العبادات أنواع من عبادات الله سبحانه وتعالى ومدارسه التوحيد ومعرفة اسماء الله وصفاته بالمناهج الصحيحة وعبادة الله وحده لا شريك له والتضرع إليه والدعاء، العبادة كلها تزيد التوحيد تحقيقا وأقول إن من أعظم ما يحقق التوحيد دراسة التوحيد على منهاج السلسل فخذه ودرسه على منهاج السلف الصالح فان هذا هو علامه وراس تحقيقه ثم ياتي بعد ذلك الاعمال الصالحات نعم. كثير من المشعوذين يتسمون باسم طوا ويظهر لمن حوله انه كذلك في هيئته ويسمعه قراءه بعض ايات الكرسي ونحوها فلا يعرف الناس أنه على هذه هذا هو مشعود او لا فهل هناك علامات وصفات يعرف بها المشعود نستطيع أن يلاحظها الرجل العادي أو العامي نقول نعم هناك علامات اول هذه العلامات أن تعرف أنه من أهل الصلاة من الحريصين على الصلاة وثاني هذه العلامات أن تعرف أنه من أهل العقيدة الصافية تتعرف عليه وثالث هذه العلامات ألا تشك في بعض تصرفاته وهذه التصرفات منها ما هي تصرفات عقدية إما بأدعية غير صحيحة أو تصرفات خلقيه ونحو ذلك مثل لمس النساء لماذا يلمس القارئ المرأة والله سبحانه وتعالى حرم عليه ذلك لا يجوز للقارئ أن يلمس المرأة إلا إذا كانت محرما له وهو يريد أن وهو يريد أن أن يرقيها ولا يجوز أيضا أن يلمس إلا ما يصح لمسه حتى ولو كانت محرما له إلا الزوجين فكيف يأتي هذا الرجل الغريب البعيد ويضع يده عليها بزعم أنه يقرأ عليه هذا منكر فهذا دليل أيضا من الأشياء كونه يتخذها تجارة يتخذها تجارة ويشترط فهذه بعض العلامات والواجب على الإنسان أن يحرص في الرقى لا على الدعاية وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما قد يبدر منه ويتوب و... و... ويقرن بتوبته اليقين التام بأن الله يشفي وهذا اليقين التام قمن بأن الله سبحانه وتعالى يشفي أنت أيها الأب رب الأسر لماذا لا ترقى ألست تحفظ المعودة والفاتحة وآية الكرسي اقرأ بها وارقع نفسك ومرضاك إنك إذا رقيت واعتمدت على الله وتوكلت على الله وصدقت بذلك فإن تأثير رقياك سيكون أشد بالتأثير ذلك الشخص الذي تذهب وتسافر فيه. ونحن نقول يخشى أن يكون بعض هؤلاء يتسمون باسم القراءة وهم سحرة ومشعوذين. بعضهم إذا جاء الإنسان ليقرأ إليه وهذه من العلامات يخبره ببعض أخباره الخاصه وهذا دليل على أنه كاهن ومشاوج بعضهم إذا جاءه وأخبره عن مريض قال له ائت لي بقطعة من ثوبه أو فنيلته فهذا دليل على أنه مشاوج المهم أن العلامات كثيرة والواجب أن ننظر في الرقية الشرعية أما علامات اهل الباطل وطرق اهل الباطل فهي كثيرة لا تحصى يقول قول القائل ما رأيكم في قول القائل ان فك السحر عن طريق السحر إذا كان خاليا من التصديق لهم والإيمان بهم وخاليا من تبيض أوامرهم كما لو امروا بذبح نوع من الحيوانات ونحو ذلك إن هذا جائز يعني خلاصة سؤاله هو أنه يقول يجوز عند الضرورة فك السحر بسحر مثله إذا كان خاليا من الشركية ونحن نقول أيها الإخوة أولا أما إذا كان فيه شركيات أو طلب الساحر شركيات فهذا لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا لأن الإنسان يجب عليه أن يقدم دينه دون نفسه أن يقدم دينه دون نفسه وهذا من باب تقديم الدين دون النفس فإذا الإنسان أريد له الكفر بالله سبحانه وتعالى عن طريق الشفاء فعلى الإنسان ألا يكفر ألا ومن ثم فإنني أقول ثانيا إن فك السحر بسحر مثله لا يجوز لا يجوز وما يقول به البعض بأن ذلك ضرورة لا يجوز وهذا الذي مرجحه لأن مسألة فتح باب الضرورات فتح باب الضرورات في هذه المسائل الشركية يفتح أبوابا من الخطر العظيم فينبغي الانتباه إلى ذلك يقول متى يحرك المسلم إصبعه بالتشاهد هل يرفع عند بداية الجلوس بالتشاهد أم أثناء قوله الشهادة الذي يظهر أنه يرفعه عند ذكر الله في الشهادة وفي غيرها. هل يجوز استخارة الله في أكثر من شيء في صلاة واحدة؟ وهل يجوز الاستخارة أكثر من مرة في شيء واحد؟ أما استخارة الله في أكثر من شيء فلا ليس هنا هناك دليل يمنع منها. أما الاستخارة أكثر من مرة فلا أدري عن حكمه. نعم. يقول في قراءة حظك اليوم في الجريدة. يكون ما رأيكم في قراءة حظك اليوم في الجريدة مع عدم الاعتقاد بذلك. أقول التسلي بالقراءة فيها حبث. لكن إذا قرأ إذا كان ممن إذا قرأ فيها دخل قلبه شيء منها فإنه لا يجوز. والواجب مقاطعة هذه الجرائد أو المجلات التي تذكر مثل هذا.